بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين لَيْسَ ليس لهم طعام مِنْ من ضريع لا يسمن ولا مِنْ من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية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 فرف يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.